أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ما آيَةً, آية أعناقهم لَهَا وما يأتين من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معلظين فقد كذبوا فسيأتيهم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 قال اولاه جئتك بشيء مبين قال فاث به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء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 السحرة قالوا لفرعون أين لنا لا أجراء أين لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن فرعون الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحرة ساجدين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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلب إننا نطمع أن يغفر لنا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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجْمِعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ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 لابهم إلا ربي لو تشعون وما أنا بقارئ المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تتي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي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 وَإِذَا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بِأَنْعَامٍ وبنين وجنات وعيون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 أَتُتْرَكُونَ فيما مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بيوتا فارهين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 شر مثلنا فأتي بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم النعم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 جذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين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 ملك مِنَ القائلين ربنا مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم مدمنا الآخرين وأمطرنا عليهم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون فيقولون هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأتنا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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم